ثمانية أسواج من الضأن اثنين ومن المعش اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفين أم اجتملت عليه أرحام الأنفين نبئوني بعلم إن صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذين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 قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ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 إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملته هورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعقم ذلك جزيناهم بدغيهم وإنا لصادقون